تتبعه الرادف قلوب يومئذ واجف أبصر خاشعة يقولون إن لم أر دون في الحافرة أذاك عظام النخرة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 رفع سنكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم